با ورا كان وراس كرنوي بيرو با ورا درسي ام شومان بايرما تي خويا عزوجل بناو كرامات الاولياء لم زنجيره باسا اما درسي يكماندي بايرما تي خويا عزوجل في اش همش تيق وا بزنين كرامات يعني شي كرامات أوساء بزانين أولياء كجمع وليا بشيء أترى ولي زر أم إدعاية كذلك من ولي خوام كرامتهم هي بو قوي بندكان إخوة عز وجل سريعني خرافات وفوخ نكن كان بزانا كرامة يعني شي ولي شي كرامة بمعنى تكريمه اكرامه وتخوى عز وجل رئيس لكسير بقيت رئيس ذلك هندي اشتي في بخشيت كرامة اكرامه رئيس اخوى عز وجل بابند الصالحة كان بابند الصالحة كاني هندي الحالات هندي جار هندي كار لسرده سيان رؤده او بندانه بأمر خارق العدد البشر لاتواني بشرنين او كارنبكاً او كارنبكاً شدي عجائبي وشدي غورن لحالتي الطبيعي أو او شتل سزرنات بلان خو عزول الهندية الى بندكان ريزن لي اجريت اكرامي اندكات بويلا سردس ين هند يشدرؤ ادات لتواني بشرنيه لحالتي طبيعي شيني مقروني و بيوسني بتحداكرن ياخذ ب في غمراتي كرامتي رز اخواي على الزواج له بنديل بندكان هندي كار لسدسيرو ادات لتواني بشرني اوكارا هو بيوسنيه بتحدا كردن واوكس جب اي ادعاي في غمراجنات هركس اي ادعاي في غمراجات قل لسردس هندي كار عجائب سلسورهن لسدسيروجا هندي كار لسدسيروجا لتواني امني وبكين أو بين نابو تري كرامت ين سحرة جادو بسنا يأخذ أحوال شيطانية شيطان كاني ين متي أذا هندي إيش بوقن لا توانيتوني بكيد يأخذ استدراجة استدراج بو إزياتل أو كسلنا وتهوانك يبتشسبي وبيجقيت هندي كار لسه سيرودا استدراجن بوق خو إزياتل جم راي بكار بكون حاله مستلمك غاب مستلمك غاب كأب راي بو إدعيب يا جایی که انبیا نوشان بیله کمان هیا، بیله کمان آواکی شورا، شورا یا خود آواکی تالا لحنتی ورا لحنتی بخوان سری وان لحنتی تفی بیا که بوق تبارک باقی آواکی شدیم بیت. بزن حقوق ایهانی کرد. تفی کرد آواکا، آواکا هر آصلوشی کرد. اولی تنها مل بیله بو ایهانه بودی، نکرامت. کرامت ریزه، همی شو دي عجائب او اهانه يبو يبو خوي بزق خوي شي تبع لهند الروايات اقرص صحيح يحبي خوي متوا لكتيبه هنا بلاي تشاوي جيشاه بلاي كهندي شروا دعا أما بوكس يدروز لكذا ببدي إهانة أما بوكس يدروز لكذا يمكن أن يكون كرامتك إن شاء الله بجواني تفسيري تنباسي لكين كوابو كرامت سببكي إيمان توحيدا أو أصل بزانا كرامت سببكي إيمان توحيدا عملي شاكي صالح لسرسو ندي في غماري صلى الله عليه وسلم أو كسكا علي من كرامتهم بيه أبي بشيون فاكان في غمر خوايا بروات صلى الله عليه وسلم في متقي المتقى خواه ناس بيت نجد مشركه بدعتي وخرافتي به إدعاء كرمده كرمد الرئيزة الرئيزة أولياء كانت نجد أعداء كاني. كوابو هر أمريك خارق للعادة هر إشيقلت بشارة نبو كبكريت وأنجام بدريت كسي إدعاء كرت أجل خاونك أهل التوحيد نبو إيمان داري تواب نبو أهل السنة أبو لسال سنة بيا غمر إخوان أبو صلى الله عليه وسلم أو أيك لسال صيروا ذاهي كرام الدنيا. اتلي تاتينا شيء. ببين بف ببال فري وق ببالنده. ببان آوى روي بايت سير عملكاني كان يقول إمام شافعي فلميت. بزن عملكاني كان سنة جنية. أجر لسال قرآن وسنة أبو. بياك موحيد ويا أخوات فرستو. لسال سنة بيا غمر إخوان أبو. أرين بريدار إخوة خلاتي كدواء. عقية في غمر إخوان يا صلى الله عليه وسلم. أما قرأه نبوء أو, أو كرام الدنيا أو الدجلو فيلو خداع وتلisa تمييه أحوال شيطانية شو جي إخويا عز وجل تكريم أولياء كانوا صارحين ذكر نك تكريم مشرك بترست وقبل ترست شخص فرسته دجمني إخويا تعالى مبتدئ إما أولي ما تكتوا خذ زقبيني شخواي كابس زخوايا ألين ديار المولية تجار يبيعونه بس أنا عقديش يا منهجي يا ريبازي يا او ساق أما کرد. اما تو هر سرکابری بینید باور و شناب کی؟ او شاء الله. کوابو بمان برمبوه. خیر بر عالمی فيروزكي فیروزهایی. بيان بیان کدک دفتری وليم ولیم هیا. و تخوای عزّ و جل لبند کان خویل انسان کان. او لیائی هیا. خوشیستی هیا. و شیطانش او لیخویه او واجب الفرق بکی. لكن لبيني اولياء الرحمن لقاء اولياء الشيطان بوي ابن تيمير رحمه يحويل بكتابه يناوى اولياء الرحمن و الشيطان تلت ان تجنبتي اولياء كان يخدع بان يخدع بان يخدع بان يخدع بان بويا ما على تعالى اقري بي بخشوين في رخ من دواري بن او خوي دواري عملي بيوبين اما جالان اگر خلق لا سالكان بالسكان والسكان سلاكان هاندي يا كلام خرافات تباوو لو اني خرج لو منكليا تشنج خوي دواري كمبو لدوسي گوند خوي دواري جديبو لسيتوال او ملائجه باش تيبو اگر تبويا تشيج علم كمبو براسي بلا مثال الحمد لله خوي دواري زربو كتب زربو و وسائل فيربوني علمي شرعي و زانسي شرعي گني زربوا عيب لم عصردا انسان دو اكو متخلف بيات جيران خلا عزلكي هبو، أنا قدو خبر نورنا بينم، عالمنا بينم، لجندكم لديكم، ثامم مع مصايناتي وكتيبنا بينم، إسأوهم الراديو والتلفزيون والصحن والقناة الإنترنت والفيسبوك وشيء وشيء تاء أسرى، إسأوهم برنامنا، بوت الجند، أو, أو هال نزيجوا مع نبي عزوز إذا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون أما التعريف أولياء خواة تعالى خواة عز وجل تعريف والي ذكاة ده فرمي أول والي خواة أوهاية أويا أوهابي والي خواية أجر أوها نبو أو دوست شيفانا والي شيفانا ده فرمي أولياء كان خدا خوش واستكاني خدا بند كاني خدا لا خوف عليهم ترس ينيل لا كبر روي أروان ولا هم يحزنون غنبارشن أو كتيبارك لسريان دعي تعريف دك يا أخوة الذين آمنوا أوانك إيمان دار تصديق يديني أخوة يا أخوة يا يكفى فرص وكانوا يتقون خويا لقناه تاوان فرصتوا واجبكان كانوا فرض يا أخوة يا أخوة قورترين فرض واجبي أخوة أخوة يا أخوة يا أخوة أي أيتوأريش شاهدمان إنزين يشكذن إن جرجو إن جحت إن جزكاد لا فيش يشكذن شاهدمان شاهدمان وهذا التوحيد الذين آمنوا وأناكوا موحدين اگر الموحد بخواب رزبن دلوا دارون إن لا يخاب ببنداته بخابكم خوان لجناه وتأوان وحرام بعراس أو أنا دياره خوشويست خوان هلك سبيت نقي ما خلطابون فير أكران جاران داي أنقول والله احتمال لا كردستان ولا يكدوان هبيت احتمال الشاهق الشو قان إيران تسمم أقلف الخرافاتة. خافر من أو كسي إيمان داري موحد بيه. متخي بيه والإخويا. كرد بيه عرب بيه عجم بيه ترك بيه فارس بيه. هالك السبب مي أولي عز وجل. أما تودي عليك يبرك السنية تنهد وانسانك النولات أو خلطه. دجي إسلامه عقيدة إسلام أوفتنوتوان. جاب زنن كرامتي أولي خواي عز وجل. دس أكيد ياخد ديت دي بتوحيد. بادور كوتنا ولا شرك بهم جواركاني ببركتي دعاك وثني في غمري اخوار صلى الله عليه وسلم واتشون في غمري اخوابك وصلى الله وسلم عليه وسلم كردوكاني يجيبجيك وفرمودة يجيبجيك توجي ببركتنا ببركتي اتباع أودها بها بحقيقة كرامتش بشكل المعجزات في غمران خدا خدا عز وجل الرئيسي اللي في غمران خوشاني دوية هند يشتي لسردسان بو ده آنات کل توانایی بشری نیه. او شی شون بیا قمر موحد بیه. هندی جالب و انسو، بو دلناوی خواهد تعلق هندی شد بو جبر جی اکنون دنیا دار. بیا الله علیه و سلم اشاراتی که رو مانع مانع دو کرد بو. هر به حقیقت رو دو کرد بو. او محمد او او توانایی بشریه، توانایی همه عالمانیه. بان گیدار شکردار ہے ہر دار شکردار ہے زویکہ چقیب لقبوبی راچہ ش دار کا ہا کٹر لینڈ ول بو دور بل لقببو ہا ولائی لطف دار کا دانش منبر چے بجران بن خرمہ ایک کٹر خرمہ ایک لبن او خطبہ وترح بنا ہوا منبر تازے بو درس کر کچوس منبر تازکا منبر کوناکا ای لاوانہ وا اجرہ تختدارش بو علی جمل جیزہ جیزہ ادارہ بو معزی خوف شیدا و چند جاه دستی خسته تو خواردنو با خواردن زیادی کرده با دستی خسته تو آوا آوا که زیادی کرده با اما معجزه خود تعالی و بیگمران صلّاً و سلّمی خواند سلبی جلو آلل جیشه که بوین یک صحنه یک قابی آوا مانفی بویی بیگمران خود او لبندجکانی و مبارکانی آوا رو اجت علی نفر بوین حشرکان من تیر بوون کن نکان من پرک همه من ما خود از جلو مانگرد نگجم آوا أو معزاة إخوة عزوجلة بشاري في غمارني ده دات هو هتا موسى هتا عيسى هتا هبوه. إبراهيم صالح دش أو معز إخوان تعلبوا تا كاتون لا صلى أي أي محمد أكتر من بيت المقدس مين وإيه ما ما الله وسلم والله بلان لا Doom من بيني بجميع بيني خير الفجر كاني أوايا درجة أوايا جو متكي أوايا قبكانو دين كاني أوايا بيت المقدس لوم صافي خواه هناك في الشاويه، هو معزية، كخواه عزوجاب في غمارنا بخشية درزنا دقيق. كراماتيش ريدا ولا سردس الصحابة كان، تابعين، لا صالحين، لا سردس موحيد كان يبي شعور لما شارك كان، إن شاء الله لمتربى يخلو تاريخ التربية. طابو كرامات سببها الايمان والتوحيد والتقوى والسنه او الاوهابيين قالين دياله او ان شاء الله خواته وخلاص كدوا في الدعا اما قال نبي بودرونكم ان شاء الله كخرافات ودجل وسحر زنايان ده فرمن معجزة او يك سدس في قمران روادات اعجازي مقابل لكات وهاب طاقه دخل في الاشتراكيه بلان ابو طيبه التحدي تحدي في قمران ده فر من غير بعور بمننا كان أوطان بكم يعني أنا أبي يا صلى الله عليه وسلم أقول توب يا غمار إخواع شدك من بقى أهو صالح برد برد دا إلا بردك بردك دو كرب هذا دروى مساعي سلام بعض ساك دا إلا أوك أوك دو كرب ووقب شاق وسطا ببيني هي خويا ديجي الراس أما كلامك مقرون النيبه تحدي بلا والله تحداك ما اكمل بخير كرامت طيوس نيبه تحدي, تحدي. والجروه خوانقي خوينازانيد خويه ابو حاضر ناكار لاندي ايشو كرد اندي شو ابو ادات خد بلاته عجايبه ما شاء الله ما شلون رويده انا شفتم ك شلون رويده بلاته الحمد لله جاره مخلاتي خويه بمن من كتم في يا اما الانسان خاصه الممكنه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 غرق بول شرك غرق بول كفر، لا بدعة، لا حرام فاردن لا كلاوات وسخت بازي، هذا من أولياء كرامته هي. أجر براسي واللي خواني بدعة وناكيد، خد هالنا نيجو شان نزيد الخلق ناكيد. خوان حازل اكل بساعة عام عوامي خرجي هم حفتيك ورا إما كرامت من هي إما كمان واي وطريق كمان آوي وبيعد ما بدنيه سحقين، هم أعمال السحرية، دجل وخرافات. بناوي كرامات كرامات لحالي اوان والله سير حالهم بك ديان الشركه جانتيه دي لعقيديهن لاعتقاد قلبيهن للزبان لكل لوكانيهن ديان بدعيتي دي اقلنهم صدان اهلي جناه تاوان اما خوما زربان دا ناسين كحال ان شي وزع جان لكثابته حال الريبان حال ان ترسی خوای عزوجا لانیه که ادیع کردم تا کن خوای نگم بوله خوای تعلق، هو شرمیش ناکن. واضحن عالم نخی شرم بری شرم بقیم. آن ری باشه مواریم عالم نخی نواره خو خب غضای کردم یعنی چی؟ غضان صحیح یعنی چی؟ دجال یعنی چی؟ شاعر وای یعنی چی؟ ولی چیه؟ ولی خوای چیه؟ ولی شیطان چیه؟ شدمیش ناکن. شنگی بونلو و هندی خالقی عالم او تو ذخال کیه؟ اما گمراهی صدی شو دبيني لكاتي هرا هرى هركان وهلبسل بسكان حفيها كانا هاوار ده بخير اخوه يا رسول الله و يا شيخنا هاوارا مدد مدد صلانكس حيوان صبر ابو خير اخوه عز وجل كتقويه لتير بين الرناشيه قبرانا قاعد ها ها ها القبران و انكنوا سبحان الله موريجكي و شيخك دايش سوزي ابو ابا الارزله بدين سوزي ابن ابو شركي اكبر من سي قران اما لمن والاخوام هاول كرني بو غير اخوا طارانو لغير اخوا حيواصلن بو غير اخوا شوزبرني بو غير اخوا طواف كرني غير الكعبه هم مشتي قوريه اي يا اخوي عزوجل دجمني اخوي خلاصك بكرامه يا السحر تابسنا لو خلق بس ما انت تو ديكي اما نصيحات بو خلقا جير بنو عاقل بن بير عقل اخوا ندورن بدا صفو نبرك ويلو بنده كز بنده واحد الاحد بن بو امام طحاوي رحمة اخواني بالله أو كتابه با شاكيك في نفسيتي ولا ساعه في ذيله سنو باسي وليدك الفرميه واكرمهم عند الله واطوعهم يعني اطوعهم واتبعهم للقران اي وليخوى كلا خوان لها مكز برستر لها مكس إطاعي إخوة لها مكز اطاع اخواتها تركات لها مكز تشعب القرآن لها مكز ذات اطاع اخواتها لها مكز تشعب القرآن ايه شرك وكفر وبدعو خرافات لا ألين خير واتتو وإخواني وللشيطان مراجعي خوت قلت وبكاء برسالك أما هربو ويت تنبيه يوكمو طات الجيش الشمس شريك بخوا قرار داو عباده بوغيري خوي عزوجل بكاد بانجي خلكي بكا بوشرك ديجاهات توحيد وأهل توحيد بكاد ديجاهات السند وأهل السند بكاد أما شكو دي قرانه أما لي خوايا بخير دوستانی خواه خوشی و بندکانی خواه خوشی وید ولی خوا بانگ کبو وحدانیت خوا ولی خوا سنت کان بیگمرد زندوکات اما خالکانی واهن کاری و آیات ال قرآن هیا اری من نمیدید من سنت صلّا انفل سفینه هاردو و آرشدد اسم قدوه بخوانی قرموای کل قرآن چی برادر سی جونی مبگر بذارند چی مانهای چی؟ ای قرآن دینی ل قرآن و نجیل سون و نجیل یا کی دینه؟ إخوة فرمي اتبعوا ما أنزل <سؤال> إليكم من ربكم إلى سورة الأعراف دواي أوبك إنك الإخوة تعالبوه تاين دابزان شو نوبكون نت شو اشتيتروه واعرزوه كوابيرايهم همو كارك خارق للعدا شتي كنا أصايبه لا توعناي توعنيه بيكيد شتي جورو جلهم بيو بيت مرجنيه كرامت بيت بحال خوانك بحال دينك هو إيمانك هي زنيد شندهاش كري اللي تو نايتو نيو خارقه العادي بشر بلان خوانغي فاسر دين كسا فاجر دين كسا بغلنا وانه كافر دين كسي يبينا سدس رواد وكو ساحره كانوا جادو غروب كان دا يدكنو خرزل خرزين هموي التمويه خداع تدليس باش تويو يدكن اغير ايمان باور بوب كين كيسه مش بردي جورا چه خواهد از اسرخوی باور بکنیم؟ آبی باور با سیخکان هندستان، بوذایی که شدی واگورا گورا کن آمانی امل سایو هریجی میاد. مسیق نوا، اکو آو گرمی به اونارم بیت. آشنایی با پای من باور بکنم ولی ولای مادر تو آقای داشت ولی اخوای. بعد آشکار بوذایی برستی. تو قبر برستی و شخص برستی، آوی بوذایی برستی. تو مرکزی که کلاگ برده پرستی، آویش خواهی خویه پرستی که باطله. برایم بدیک تری آوستند، باشم شریک تری دن. لذروه تقلیدی متفن. چی جنی نیست؟ خود لغاتی و راست نیه. او تشویب بس و سحره. لبیش تشویق آیا؟ اگه من باور بد روی تو خرافاتی تو باور وش بگم. چون از آنم آو سیخ فرستو، بوده فرستو، در درسیا، از آنم توش غیرخوا پرستی. نشتبازو ساحري ياخذ عبادته سجدو وركعو نشت بوغير اخويا وقت اقوان او غير اخو فرز في بيغامل بفرسي صلى الله وسلم ياخذ انسانكي طبيعي بفرسي يخو مشريكي ملائكه بفرسي جنوخي بفرسي يخو مشريكي مرقدك بفرسي برد بفرسي يخو مشريكي فرقني غير اخوان فرس مشريكي وحتى كرامات سببها إيمان والتقوى صلاح و تشاكسازي و أخوانا نقم خرافات و دجل كسال أخذ معجزات خاصة في أخوانا صلاة و سلام أخوانا سربينا أخوانا سنكرت أخوانا موساء أو آوي شاق في أخوانا سندهاش لسادة الرجاوة أما بالتحدي كالقرآن فقط يقول قولة رين المعجزة في أخوانا كذاقيا من قرآن أخوانا كيرتي عرب يقول أن أهلي فصاحات زبان بارامي اللي عربي زوزانين بينفع الوابن بلام قرآن ها تختاروا لله ان خوي عز وجل وتحدىك كده كي يقعد القرآن بيناتواني هتاق يا متهمو دنيهاسية ناتواني اشتئوا بنسلوك و القرآن برا بلاغته معاني فصححت بيناتواني جورتني معجزة خوات على كنا امت ما وتوه خار الحساب وناس بومعجزة خوات على يد ودمان كرامت كان خوي عز وجل كصالح بن متقي ب موحد بن, بن شنكودي بيغامل كوبن اهل السنه بن هاندي شله تدس يا روادات يا على اقامه حجك الزرغي اخوان لو فرميتو او كلامي اخويا يا ان خوا خوشيديت بوي يدل نوايك غريبه او بيواجه هاندي امور ابينه هاندي ش ضل اسراحات بك الحمد لله لم نس الحق اخويا بم وكل غربتك غربتي نگهد امروز بچه شان ازیو شو شپاله بیوم که با خرس خرکیو گالت با خرسیو کاو بلی خیریم کس ولیخوانیو عالمیتیو عالم کند کویلو بنده مینام کاو براین هر کسی خواه عزیز و جلال اکرامی کرده زیاد و نصیحت به هم وحده که ادی خواه عزیز و جلال کرامت داده پدر بخشی نعمتی نعمت کانی یا من خلاصه جوان داده به هوی ایمان و توحید و سنت و ایتیعاد زیر سپاس بخوای تعلب تو سودش شکری ببره کد میکو بیش اره و بلاای مکر اره تصویر مکه به همه عالم غریده کد میکو بیش اره معجبم بخواد خود پیاد نکد و خلاصی خواهی بتو هو نیکی تو سیری فخر و شانزی بگی بابان خالقی دراو کانما هر منهم و اوهیتی نو آبی هم دان شون کوتی منو جود من بگیرن فخر و شانزی بسخ نتی ولهما أنهlà تكون لحظة عزيزت يجب أن أبثأوں سفد كذلك زر المباند إنتمع لي savaووا سنة مهتبة القتائ eg وقد ا vocالته قلت всем. folosuallam� л contipong test Howardma us from z t св a s i s e c a s b d d i c a s a c p d i c ma, s b d i c a t i c a s a b s e d layer s qa s a m d i كاين حساي هناك استقامه جورهتين كرامتك اخويا بالذات اويا موحد و امان دار بيه الرسول ام ديتا إيمان دار كبم الرسول امان نتيجي بهاشتا جورهتين كرامتك دار بخويا بهاشتا بويا علماء زوبيا كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامة طالب دعواتك استقامة ببراكم بغيرو استقامة بغيرو كوا بردوام الرسول دين ثابت يجب ان ما هناك افضل من اجل ان عبادة هناك افضل من اجل ان يكون هناك بقربوا استقامة اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ثابت يكون هناك مطلوب منك، استقامة أخوة عز وجل لا تكردوا مستقيم بل سلسر المستقيم لا تكردوا بل إلا كرامة كثبت صحابي و كرامة هي النبوة تابعي و نبوة مردو بإيمان أخوالي راضي بوا راضي تعالى نبوة بواتي بردوان بلس الآيين الإسلام لسل صحيح صحيحة توحيدي سنة كان في غامل كواز نوكي تواع واضل شرك وحرام وحرام وتاوان وقناه بيني قولة للنعمة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 او كساني كاعتراف بوحدانيه خويا تعالى اكنه قالن فرورد قال لي الله يا خويا برسل متنها بردوام من اصل او عقيده أو, او ايمان او دين او صلاة المستقيم تتنزل عليهم الملائكه لسرم مرجا تنجارك ملائكه دابزريان بويد النوايا ان كنوا بشرا ين بدهن يجيب هشم بدهن في اننالين لسرم مرجا دا جنا دات ملائكي بشرا ملائكي رحمتي دا تنجار دابزي فأرمون أن لا تخافوا ولا تحزنوا ترسد نبي لو كبرو رويت وغنبار مبا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إما دوستو خوشوي ستوين هم لدنيا هم لآخرة هم لفدني لأ في قبر على ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم شي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 ابو بكر صديق رضي الله عنه كان سيم مالو بماله لما لو خواري يكمل دروس فرمي سبحان الله كل الله لبره منا كان من كده وبيخوات لقمة لجريك كوت بيوما كده تير أخوان أبو بكر هنا والله زاد كده كم ينكرها خواري يكمل سير زلمة يبخوان زاد كم ينكر هارج بلال من دروسك ببيوما لي خرى خردو من توانه بوا پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم با چن خلکی گیزوری کرد لو من جلبت کولی قابه شويه خرج گیزور هاتن هرهمو یان کلیان خردو تابون یشتکه ما بوخوی امل الصحيح البخاری اسم هداوا امام ابن تیمیه توفیا اخواناس امام متقیہ لکتاب الفرقان هاوردوتی خره دکانش درین اهلی السنه بارا کرامتنیه عمر کری خطاب رضای خایل به سلم بروا خوديه جنرال الجمع ابو جيش مصممان لنا هوان دولات فارس قايه وجيشنا يساري ابو دفرمت اخوي عزوجر وكرمته هنا يد ابو عمرك في خطاب كمسلمان بيسان بويكوا خوتك في حرب عسيري بكربينن لبان خذ من بركه ودي يا ساري الجبل الجبل ساري بقا شاغ بقا شاغ يفتو بس اوسر شاغ بعد وجنينه سرتان سبحانك السركه عليه ساريش لو كانت تجي لو صوت ابو انا صدق معرفي خطاب جمليتي ريد تن او شاغي عن ندير جملان شكانو كورانداو فرص سرشوربون لجردسي مسمنان الرسول وفدي اوجي شهاب انا معرفي خطاب فاي امي امي امان داران اي خليف مسمنان والله اما لاكات جيش روز حاضر ابوين جمل لصوتي ابو ودي بغنا ساجا بغنا ساجا خوي عزوجل سر ماني خذ عمر الخوي أتي قصينا كذوها كلامتي خوي عزوجل بعمرك لي خطاب خوي مشككان قريش قرتن قرأي عدامي بكونوا بيكوجن بياشو بيكوجن لهو ديك حبس يعني يعن سبحان الله خال مالكاء أفردي مالكاء شو موجودة ماشانك خوي بترى أخوات ترى أخوات إما كده بديلي بديل لهو ديك شو الزمن ولكن الله او من لما يقولون ان الله يجعلنا له المسلمين يقولون ان الله يجعلنا من المسلمين يقولون ان الله يجعلنا من المسلمين يقولون ان الله يجعلنا من المسلمين الله يجعلنا من الله يجعلنا الله الله الله كافرانك جيرانهم و كدوبالها دوبين بتشين لعشرة كبرين تمثيلك ان سبحان الله خوي عزوجل كومار الزرد والعينات لعشرة كم بوشى حتى ذهول عند بيجين نهان تاني بتسأل حتى هنا نهان تاني صالحين بوي أول توحيدا كي لا تعزان رخان مرقدو بتكان رخان خوا برضو و عزت دابيان أم شلو لا توع قبر بردبو منك هو.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 هر دعاء اخوصر ينفص يا ربي خدايا أم دجمنانا انا فش ما تبكي دش رايك القادسيه شرغرم بمسمانان وفرس اغا اهل التوحيد اهل الشرك ابو بشر ودنبرى الدعاء من المنافقات سغلديه الاخواب فاروا دعاء قبولته الله يا ربي خدايا دجمنان فش مالبك الرابقا يا كلكسكم كل يوم شهيد بوم سبحان الله جيش راي كبدو كتيرك هذا ليك دكشتي جيش راي كخواردو عا خبل كدو خوش بالشهيد كوش غا فاير بالعالمين لقناه إما شور خوش بيت خالدي كروالين حاصل قلاج قرد قلاج لبنان سق صقلادو زحمت بو ودان تسمين نابين أجد توشو جدي محمد ورا تأكيدك إني واه زهر الدين بيخو كشتو يا راسكين جامتيه زهر بابو بسم الله زهرة كواردو هشرين هذه حالات زور grinned زو بيوستا لب حالات انا اخويت ايمان وهات توكلي وهات او بس اهل التوحيد واهل السنن بالخليجيه سيف الله عز وجل سعدي كربي وقاص فيا يجد عقب قلبه او باسمك الله خدمتا دعيك لله كابلها يا يا ربي اخويا انفي او بختاني فيكر دوم ارم الناس اني وش عدلم يا ربي اخويا عمري جريش لا والله وي بسرهات اكابلها حسني بصري حجاج كوري يشبث ثقافي تنزال يستبرك جد あれ تو مالخين دا لما لو شج دارسون مالهم مال قراني يمين مال وسطابو حساني بصري او تابعيني بريزاء عليك اشون مالو بوكشتني لما لو وسطابو شج دفعتوني مالهم مال قراني يمين لما لو وسطابو بالشعبان قوات على سدي كل بالشعبان ويسي قراني او فيا تابعيني بريزاء كعمرك خطاب تنزال عذابه بيبينات فاتي أو فاتي كتبيني أنا نوجي للكربلاكي كيفني كيف الحزة كراوي؟ لجاي مردنا كلو كيو زوي جا كل بيا ما هو ليديوي خبر جي بوق كذراه بوك كيفني بجانبه دافريجان كرد, كرد, كرد كرامتي صحابو ما هرهم إبن رحمة خير عز وجل لبيد لكتاب الفرقان هالجديد نصيحتهم وجن زكان كل الآن إيه وهندي الدعات الضلال هندي الجور فرزته خبر فرز سواء شكلهم كابن تيمية جي خلافه بأول بكرامات نية لا دلز دهاتو يشلبهن بس كم كابن تيمية شيل دل بالكرامات أما هم إيه هالجديد هو أو إمامه قبوره كان أو أقرن نجليات أرن نامان يد كابن تيميه مهاره هالجديدة لكتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بلان اوان اهل السنه باورهم بكراماتهم يا اريم درو كان اما باورهم بكرامته واثبات منكر بلان وامر انديمان بلان ما مو أهل اهل أهل اهل السنه, السنة جمعاء باورهم كان ايمانيه اللي براسك والله بدا اخي يجوز جناوا اهل السنه جمعاء باوروا بكو كان باور كان باور كان باور بس بأربع كلامات أوريكين كحق راسته يا خوش يسان كادرن جا تعريفي ولي ما وتنم في الله لازل زاهدوبه تمسككم كوليتيه وبكيه وديولي بقى في مشا الله إزفاية ديالكين دا وكم الأخوة يجوروا مهرمان لبر خاطر النواجوان كانوا الصفات بزجين هناك كان مخرج بيت يا رب يخدها عفو في إصلاحي حال ما بكى بمن جرت وتوحيد لها موج ولكن بدور ماكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين